ولا تطع كل حلاف مهين مهما زم ما شاءا بنميم مننا الا للخير مَن نَّاء إِلَى الْخَيْرِ مُعْتَدِنَ ثِيمٍ نُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمًا كَانَ ذَمِئًا وَذَنِيًّا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُطُبِ بَلَونَاهُم كماَمَا بَلَونَا صحابَجَننَّةِ إِذ قسَمُ لاَا يصِْمه مُصِحينَ وَلَا يَستَثْنُون فَطافَ عَلَيهَا ط إفُمِّ رَبّكَ وَهُم ن إِمونَ فَأَصَحَدكَ فتنادوا مصبحين أن أغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حوض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم قل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إن 129- فأقبل بعضهم بَعْضُهُمْ بعض يتلاومون 120- قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين 121- عسي ربنا أن يبدلنا خيرا منها 122- فدلَناَا خَرَم مِنهَا إِا إِلَ رَبّنَا رَاضبُون كَذَلِكَ العذاب وَلاذاَابُ ل خِرَةِ أَكبرَر لَ كانَانوا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 أَمْ لَكُمُ أَيْمَانٌ أَلَيْنَا بَالِغَةٌ لِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمُوا أَيُّ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَاتُوا كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقه ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشئه نبصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سابمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث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 حَسْبَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْرُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْأَرْضِ وَهُوَ مَذْمُومٌ